بسم الله الرحمن الرحيم أبس وتولى أن جاءه لعم وما يدريك لعله يزكى أو يزكر فتنفعه الذكرى أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى فَأَتَاهُ تَصَدُّعَةٌ وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَذَكَّرَ وَأَمَّا مَن جَاءَ مُكِثَّاً وَهُوَ يَخْشَى فَأَنْتَ تَنُوتُ لَهَا كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ مَرْفُوَعَةٍ مُطَهَّرَةٍ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ ذَرَرَةٍ قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَةٍ مِنَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهَ مِن نُّطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْدَرَهُ ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَحْيَاهُ كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَهُ فَالْيَوْمَ أُريْنَا الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ إِنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِلْبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَا 129. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر فَإِذَا من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل مرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته 119. ويومئذ شأن يغنيه 110. وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة 111. وجوه يومئذ عليها غدرة ترهقها قترة 112.